أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم إن الله خلق آدم من وَرِئَتُمُ الضُّبَّ مِّنْ بَعْدِ ۖ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مران على العالمين ذرية بعض